وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هم غَافِلُونَ اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اولامن يسيرون في الارض فينظرون كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها رسلهم بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا سُوٓءًا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Yəmə təqomu səyətə yubləs əlməjərimon. Wələm yəkün ləhəm min şürekəyəm şüfağəm, wəkənu bəşürekəyəm kəfirin. Yəmə təqomu səyətə yəmə əziyyətə yətəfərəqون. Fəəmə alləzən əmənəu və əmələu əməl əssələhətə fəhəm 12-Əmə eləzine këfərun wekə dropubə və zəbə oestsəmat və xələrəbə ayətibəpa qlqəy indirə atfirəmə bə��sə və həzə bələməni aktar təşəndirəniqə ad i oləyəkə fədə يُخْرج الْ الحَيَّ مِنَ المَييتِ وَيُحْرِرجُ المَييتَ مِنَ الحَيِّ وَيُحيرِ أأَرضَّ بْدَ مَوتهَا وَوكذَلِكَ تُقرَْجون وَمِنْ آياتتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِثَُّ إذَا أَتُم بَشَر تَ تَشِرون وَمِنْ آياتِهِ أَنْ قَلَ قَلَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوى جَلْ تَسْكُنُ إلَيِهَا وَجَعللَ بَينَكُمَّْ وَدَّتَوا وَرَرحْمَ إِ فِي ذَِكَ لآياتِ لِقَْمتَفَكرُون وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرضِ وَختْتلَافُ لسِنَةِ فُمْ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 ضَرَبَ لَكُم مَثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يعقلون.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 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا نَرَى فِيهِ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يصدعون. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا إنِهُ لا يحِبّ كَافِرين وَمِنْ آياتِهِ أَي يُْرسِ الذِيَا حَمُبَشرِرَاتِم وَلعُذطَكُمْ مبْرحمَتِهِ وَلتَجرِْيَ الْ الفُنْكُ بِأَممرِ وَلتَجرِيَ الْ الفُلْكُ بِأَمرِهِ, بأمره وَلتَبَتَعوا مِم فَضلِهِ وَعََّكُمْ وَلَقدَدَ أأَررسَلنا مِن قَلِكَ رُسُلًا إلىى قَوْمِهِم فَجاءُهُم بِالبَيّناتِ فَن تَقَنا مِنَ الذينَ أَجرمُ وَوكَانَ حَقًّا عَلَنَا نَصر لِ مُؤمِنين اللههُ الذي أُررسل الِياحَفَةُ ثيرُ سَحابًا فَيَبَسُطُوه في السمائِكَي فَيَش وَيَجعَُهُ كِسَفَى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 اِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِلاَّ وَاللَّهُ مُدَبِّرُ الْأَمْرِ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ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 وَلا قَذبََ بَنا لَّاس فيِي هذا القُرآانِ مِن كلُِّ مَثَل وَل إِ جِتهُم بآيَةِ لا يَقولًا الذيينَ كَفَرون إ أَن تُم إِلنا مُبطلون كَذَلِكَ يَطبَع اللهَّ على قلوب الذين لا يَععلمون صب إ وَعدَ الله حَّ وَلا يستَخفًا كََّينَ لا